الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فصلوا والصلاه الجمعه ركعتين يا جماعه حكا ردو المسوا الناس السنه بعد صلاه السبعه او طيب من سؤالهم الخطبتين أم يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام وهو بكسر المين من النبر أو النبر وهو الارتفاع النبر اللي هو الارتفاع واتخاذوا سنتهم مجمعا عليه اللي هو النبر منهم على او شرحه موسى يبقى دليلهم ايه السنه الايه على تؤد الى الدرجه التي تلسطح نعم همزه ايه مرتفع وهو الارتفاع يعني بعض بعض الناس يجيزوا يجيزوا الاحتمالين يعني. وهو الارتفاع لسكون اللام او هو الارتفاع يبقى الارتفاع وهو الارتفاع وفي الحاله دي بيتحرك اللام والله تنقلها تنقل حركه الهمزه الى اللام وتعزب الهمزه طيب السيد يصعد على تعادته الدرج التي تالي السطح يبقى اول اول سنه انه يقف على المنبر وثاني سنه انه يصعد على على تعادته ثالث سنه يكون الى الدرجه التي تالي السطح بدي ثلاث هو يخطب على موضع عالم إن عدماء عدم المنطق بدي أربعة لأنه في معنى عن يمين مستقبل القبلة بالمحرارة يبقى هنا خمس وإن خطر بالأرض فعن يسارهم ست هذا بالساد وأن يسلم على المؤمنين إذا أقبل عليهم دي سبعة قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم رواه النمائي تقول يفرد سلم قبل هذا قبل صعود المنبر يعني جاب قبل الجمعة ويستحب الخطيب أن يدخل إلى الخطبة مباشرة ولا يحيي المسجد ولعله لم يذكرون يطلع يعني هذا يدخل على طول فيسلم عليهم بعد ما يصعد المنبر يصعب عن يسلمه وعين يدرس هنا بقى بيؤول وأن يسلم عنهم عليهم وهذا مذهب الشافعي وعمل الجمهور عليه وقال في الإنصاف بلا نزاع وإنما قال مالك أنه أبو حنيفة لا يسلم إن سلمه إذا عليهم وهو على الأرض ثم صعبا من فرزا يعيده وهذا الله العالم يمن إقبالوه من عند المنبر فإن السلامة إذا صعبه أقبل عليهم كما لو قاتل من طائفة أخرى لو جاء جي من جينة المنبر يعمل كده وما لو جاء من الخلف ودخل بينهم ويدخلش ساكت كده يسلم الأول اللي جاي متأخر السؤال ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر بن صعود وابن الزبايف ورواه عن وثمان كسلامه على من عنده في خروجه بيقول يعني أنه رضي الله عنه كان مسلمون على المأمومين إذا صعد أحدهم المنبر وأقول عليهم بوجهه كسلامه على من عنده في خروجه أي كما أنه يسلم أن يسلم على من عنده في خروجه إليهم قال الزركشي لا نزاع فيما نعلم أنه يسلم عليهم إذا خرج عليهم كغيره انتهى. ورد هذا السلام ويجب كغيره من كل سلام مشروع فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي ويجب على سبيل الكفاية يبقى هنا دي نمره كام؟ ده 7 ثم يسن ان يجلسها الى فراغ الاذان يبقى دي 8 يقف نعم او دي يخطب على موضع موضع عالي اه احسب واحده ان هو ان وجد انه بقى يصعد او يتخذ من المكان شيء يبقى يستحقوا يصعد على مكان عاجل لهم معنى جديد وقدين العد يعني لا مشحطة فيه يعني يبقى اشحب يعني هنا للتنبيه على المعاني لان انت لو معدنهاش هتنساه هتقول حكاية يقف فين هتقول لي اه يتخذ منبر ويصعد علي الى الدرجة اللي تقال لي وتنسى بقى حكاية لو مقرش منبر فلما عداي ما تنساهش بقول ابن عمر رضي الله عنه كان انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه ابو داود وان يجلس بين الخطبتين في عمر الساده لحديث ابن عمر الساده يبقى دي مره كام يخطب قائما عشرة. مستحب برد لما يتقدم ويعتمد على سيف بضعشة. أو قوس أو عصر فعليه عليه الصلاة والسلام وعلى عن الحكم ابن حز وفيه إشارته إلى أن هذا الدين فتح به فتحه فتح عليه الواحد بدل فتح حاجه فتح عليه فتحته بالسيف فتح البلاد بالسيف انه مع الجناب الامر ما جاش بسهوله لانه دخل البلد ودعا الى الله عز وجل ويضطر إلى القتال حتى يتحكم فيدعو إلى الله عز وجل يدعو حاملوه إلى الله عز وجل وده مش معناه إن الناس اعتقدت بالصيف يعني أصب العمنون فيش اعتقد يجي قهرب إنما الفتح هو اللي بالصيف ثم الناس عقلت وأقر طبعاً لأهل الكتاب وأقر على بقائهم في البلد وإن لم يؤمن ولكن الفاتحة طبعاً يعني استعمل وده من فضيلة أهل الإسلام أنهما جاهدوا من قبل هذا الدين نعم انتجيت متأخر اكتب السؤال مش شعراء عشان مشت غلط مشلت أدب انت عاوز انتغيره هل معاه؟ طيب عشان تلاتى الأمير أمري إلى الله الدين فتح فتح بالصيف الدين فتح بالصيف ده تصور يعني مما فتح على اعتبار ايه؟ وأنت مشغيت متأخر؟ طيب ما تتكلف ديهم يا جوانب. لا وانا اخد باني بعد كده ستبعيسا وقالين مش كنت مشترك في المؤامرة وقالين مش كنت عارفا ما قلتش قال الايلان لك من الصدر وانا بالليل من الصدر طيب الحمد لله انا بس بقيه بقبره قدامه بقرره قدامهم قدبالك علشان ما يقولوش ده الصدك يا وليد اللحظة طيب ماشي ويعتمد على سيف او قوص نواصل طيب قلنا انا عايز تقرأ انا مربع اي بالسيف فتح به اي بالسيف ولم يوقف انه صلى الله عليه وممكن فتح به يعني فتح به بالسيف يعني فتح بالسيف إلى أن هذا الدين بس طبعاً هذا الدين هنا لازم يبقى يعني ذا خبر على الدين مش عن السيف إلا أنه الفتح لا موجهي ولا حد لازم الدين داخل في الموضوع ونفعش فتح على الله طيب ولم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد اتفاديه المنبر كان يبقاه بسيف ولا قرص وقال ابن القيم لم يحفظ أنه توقع على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه يمد السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما أن المحفوظ إنما هو الاتكاع على العصر والقوس والثاني أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلاحقا أهل العناد والشرك ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحك بالقرآن ولا تفتح بالسيف وانما كان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجموع على عصا وفي القنل يبقى فتح بالايه فتح بالوحد مش كده بالوحد فتح بالوحد وال... وال والسيف اختص بايه لانه كان لما يجي يداه يجي البلد يدعوها إلى الإسلام ويخاطرها بالوحل إن أعترضت ومتمعت يبقى لازم نستعمل وإنها مش كده أه ألم يروا أن نأتي الأرض من قصر من أطرافها والله يحكم يعني تفتح والله يحكم ثم تفتح بلد أخرى والله يحكم يعني والله يحكم يعني الحكم الله يدخل هذه البلد فيتحكم فيها يعني المعنى أنه أهل الإسلام يتحكم معه في عبد الميسى لها بأي أو لا إلا هذا الدين فتح به فتح بالدين طب والسف ماله بيقول إشارة لأن هذا الدين لازم به تعود على السف مش عادة الدين ولا يبقى الكلام بعيد يعني هو طبعا يعني تجوز يعني على اعتبار أن عليه وما كانش الناس بالقدر من سلبيه وقدره من السلبيه لا كانت ايجابيه كامله ممكن تقول ايه انا اخبر الناس وادعو الاستجاب استجاب, استجاب واستجاب شيء خلاص هو يبقى في اهل الاعناد الناس على الخوف وانا سئ انهم الى يتضحى بنفسه وماله وتخرج كل هذا فلا ترجع ان بشيء من, من أجل الدين وكفعت اهل نشر الدين ومكافحه اهل الاعناد والشر يبقى هو السيف مكانش مصدد على القابل للحق الواضح البين إنما كان اللي يعاند وجهدوا بها مع استيقام الأنفس ومعرفة أما هو الحق يجحالوا ويجفوروا ويعاندوا ويمتنوا ويمانعوا فدول اللي استعملوا معهم السيف قال في الفروع ما توجهت إيه اللي, ايه اللي باليسرى؟ يبقى دي نمرة كام دي نمرة عاشرة ويعتمد على سيف نمرة اتناشر ويتوكأ باليسرى دي نمرة 12 والاخرى بحرف المنبر نمرة تلاتاشر وقلنا ان ده طبعا فيه ايه؟ فيه نورة ايل لم يعتمد امساك الاميرامو بشماله او ارسلهم الى بعد 14 بما امساك يمين بشماله في عكس الصلاه انت جبت لنا الاجابات او علمت او عملت اي حاجة اسئلة معك طيب اعلم على الحاجات عشان ما اول في بعض يعني التساؤلات مش مع ذكورة فمجهزها شيء ما في المنبر يعني فيه نظر شويه انما الاعتماد على حرف ال ها يا الموضوع السيف بسرعه على العصا او وقالوا ان القلس فيه الحرق والعاصر في غير نعم الخطبة ليش الصورة الخطبة ايه خلال الخطبة ليش الصورة يعني اتكت الخطبة لا اسماء الخطبة مش اسماء الصورة فإن لم يعتمد أمسك أميناهم الشمالية أو أرسل أمرا؟ طبعاً هذه من ضمن الأسئلة والأشكل الأمساك ده وأن يقصدت القاعة وفيه لفعلية عليه الصلاة والسلام دين أمركا 18 ولأن اتفاته إلى أحد جانبيه أعرارهم عن الآخر وإن استدبرهم كره لطبعا يستدبرهم ويبقى وضعوا القبلة لما فيهم الإعراض عنهم ومخالفة السنة فرأى التبرميه ابن أبي شيبة وابن عدي وغيرهم من غير وجه أنه يستقبل الناس حالف المبدع وظاهره أنه إذا التفت او الناس انهم يجزئ مع القراها صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود امتهى وصح في الاصح وفاقا وصح يعني صح الفعل في الاصح يعني على الاصح من القولين وفاقاً يعني موافقةً لغييرها من أهل المزعي يعني ما يبطلش الفعل يعني الخطبة الصحيح ولأن التفاتر لأحد المئة لهم الأخرى من استبرهم كريم وإن حرفون إلي إذا بفعل الصحابة ذكره في المهدع طيب دين أمركاً ستاشر إيه بقى من أدال الخطبة ما يختص بالإمام ومنها ما يختص بالإيه بالمأموم برضو المستمع يعني إيه محرفون إليه يعني محدش يديره ظاهره ولا جنبه ولا كده إيه محرف المؤموم إلى الخطيب فيستقبلونه قال ابن مسعود كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا برواب تلمذي وقد تقرر استقبالهم الناس وقت الخطبة واستدارة أصحابه إليه بوجوهين من غير وجه وقال التلمذي والعمل عليه عليها بأهل العلم من أصحابات غيرهم يستحبون امتهى ولأنه كان دليل كذا يا شيخ إسلام شكرا ما فيش أدلة الذي يقتضيه الأدب هو أبلغ في الوعظ اللي يقتضي الأدب اللي محادي يكلمت بصيله اسمعوهش من دامب فكرين لما قلنا إنه هم جئر أحد الصحابة وشد النبي من الجبازاه جبازاهو كده الباقي الأول من الفيابي وكانت الحاشية غليظة فعلمت في لقباته الشريفة وقال يا محمد اعطني من المال الذي عندك فانه ليس بمالك ولا مال ابيك فاستدار اليه بالكليه مزار واستدار له السر ما شيء يعني كلمه من ورا ظهره لا وشه في الشور كان كامل الادب صلى الله عليه وسلم متواضعا رؤوفا بالمؤمنين رحيم المال اشطور قال من ضي وهو عليه قال إمام الحرمين سوروا استقبالهم له واستقبالوه إياهم واستدبروه القبلة أن يخاطبه بلو استدبرهم كامل قبيحاً استقبالوه استدبروا القبلة فاستدبروا واحد واستقبالوا الجميع أولى من عكسه ويتربعون حال الخطبة وهو أخشع إيه بقى التربع داي نذكر فوق إيه عليه عشان لو مش نذكر فوق أتعلم عليه ته تديروا رقب وأن يقصر الخطبة يبقى دي نمرة كان نمرة 17 يترضعون هذه الخطبة نعم زي بيقولي نستخدرون نستخدرون نستخدرون نعم نعم نعم لا لو هو استقبل القبلة وراح مثلا في خلف المسجد وبقى يوم هما ينفوا يستقبلوا ويستدبروا القبلة يعني حصلنا استقبال واحد واستدبار الكل واستدبار الكل واستدبار الكل أحسن واستدبار واستدبار واستدبار اه. اه ولكن طبعا دي السنة يعني يسيبك من الأدلة العقلية اوي. بالسنة وفي درس العلم قالوا يستحب أنه هو اللي يستقبل القبلة هما يستدبروه درس العلم المعلم يستقبل ولكن طبعا علشان ظروف المساجد والمساجد تجي متأخرة فطبعا ده بضيع السنة ضيع السنة ما عامل ايه دي كمان فضيل عن الفضائلهم فضائل التأخير انها تضيع السنة بعد شوية تضيع الإيمان وما زالها قوم يتأخرون اتوخره الله في النار بس ده كان في الايه في السنه انما درس العلم برضه يعني عن السنه عندما يقول المصنف وثاقا هل يقصد الجمهور ام لبعض الغرب الاخرى دون شرط كونيه للجمهور فضل السيد يدي الاسلام يعني لمذاهب اخرى لكثير من المذاهب الاخرى ده فأمي للمسألة ان شاء الله طيب فين بقى؟ وعن يقصر الخطبة لنمر 18 لمرار المسلمين عن عمار مرفوعا ان طول صلاة بجري وكسر خطبته مئنات من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وأن تكون الثانية أقصر تسعة عشر صوتي قدر إمكاني عشرية يطول السلام الصلاة من الصن ولكن التطوير والتقصير ده نسبي ملوش الأمر الأطلق يعني ليش حد مطلق معروف فيبقى يعلم قدر التطويل والتقصير من الإيه من السنة يطول لحد إيه السنة فيقرأ بالجمعة والمنافقون فإن يعني الناس يستعجلوا أو لا يقرأ بسبح أو إيه وإيه ماشي يبقى لأصل الجمعة والمنافقون ويأصل الخط. يبال اهتمام بالصلاة نعم تحسب يعني لو... تحسب معه تحسب معه تحسب معه مع ايه سنن عنه يعني سنن الخطبة يعني سنن الجمعة انما لو عديت سنن الجمعة كلها هاتبكت يعني انما ممكن خليها على بعضها كده بارو خلاص يأثر الخطبة وأن تكون الثانية واركسة ولكن طبعا الناس الآن لا يفهمون ما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا فهما قصرا يعني فيحتاج الخطيب إلى شر الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أو في نحن خطبته زمان كالنبي قصر الخطبة فيفهم منها المعاني الكثيرة التي أرادها الآن قد تدور الخطبات الطويلة على حديث واحد يشرقه القطير كل هذا ليفهم الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم القصير فيضطر الناس لتطوير الخطبة شيئا ولكن لا يطولها جدا فيمل الناس ويضطر يعني يطلب الناس هذا هذا الخطيب او هذه الخطبه وتدعي مصالحهم ومناحهم يعني بالعفو كده يا شيخ تبقى هديه ثانيه المده المناسبه على حسب حال الخطيب والموضوع يعني في بعض الناس زي ما قلنا الشيخ كشك مثلا ما الناس تعمل الخطبه الشيخ الغزالي كذلك الشيخ روف شلبي الشيخ صلاح آه. اسمه ايه؟ صلاح ايه؟ حازم اسمه حازم ايه؟ صلاح ابو اسماعيل كانت الخط بتوعت تستنزل انها مش عايز تمشي فده ان يطول شيئاً انه انبال الناس مش موجود طريقته في الخطبة والعلم اللي هو بيقوله وإحكامه والخطبة وتأثيره بتخلي الناس معمين فده يطير بقدر ما يفهم الناس مراده وخاصة انه يتكلم فيه أمور كبرى تناسب العدد انه بيحضر له كده إنما واحد زي حالاتكم كده بريخار فالخطب ويبقى بقى ايه كل اخ يطلع يخطب اول مرة يفتكر بقى انه ايه يختار اي موضوع ويقوله والناس بقى فييجي للعوان مرة مرة يخطب ويقولك ايه احنا في اصول الدعوة اصول دعوة طيبة الناس اللي قمين دولدوا عكب عشان تقولهم اصول الدعوة طيب يقولك خلاص انا اتكلم في اصول السياسة او الاصول اللي مش عاد فيه طبعا الناس مش مستمعات لأسر علشان تاخد منك يعني نزم اختيار الموضوع يعني عايز عقلي شوية وتنييس ومشهورة معه للعلم لما تبدأ بحاجة يعني تناسب الجميع ومتحتاجش إلى اعتماد كبير من الناس ومش يعتمدوا قبلك وتأول مرة تخطب أو واحد بقى ما يعرفش يخطب وما هوش يعني الجلامه فيه الحماس اللازم والناس بتزهق من خبرته يخفف الخطبه اه والحقيقه يعني الواحد بي يعني بيقول الخطبه و بيراها يعني بالمعاني ومع ذلك الناس يقولوا لا ده خطبه صياع يعني مرات بأثر الخطبة وأنا أتصور أننا اللي قدوا يعني كافي يعني كفاية الخطبة يعني الناس تستوعب وتفهم ولأي الناس بقولوا لأي الخطبة كده قصيرة وده يدل على أن التطويل قوي مالوش لازمة إنما التطويل اللي نال الناس اللي زي اللي نال اللي الناس ما تمالش من الكلام ماشي وأن يدعو للمسلمين دين امركام واحد وعشرين لأنهم يسمون في بار الخطبة ففيها أولى إيه وجه الأولوية ماذا؟ والاجتماع الناس يعني والاحتمال للإنساءة الإجابة وتوعى النبي دعا صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال هلقت الريق. لما استقطع المطف الله أهلا في الخطة قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار امتهى وان بغى ان يكون مطاعفا بما يعظم الناس به ويحصل الانتفاع به وذكر به غيره استحباب قبل الخطب بقوله استغفر الله لي ولكم وعمل الأكثر عليه علشان كان ابن القيم ده مقلب وان كان وذكرش هنا ان ابن القيم مقلب دفين طيب ويبقى احنا نقول هنا بقى فيه نمرة اثنين دي فيها اذب كمان ان يكون مضطعفا بما يعظو الناس به تبقى دي نمرة اقول قولي هذا استغفر الله علي ولا. السؤال يقول انا ما سمعتم يقولوا كذب يا بعضه في اي بويه واحد وعقل معين كسلطان من اللي بيودع يعني ايه الخطيب لا يرفع يديه الخطيب لا يرفع يديك ممكن تخليها رقم في الاتكاة وتلاقيها في صفحة 56 في الحشية نمرة 3 أي من وسكنهما فلا يحركهم ولا يرفعهم في دعائه حال الخطبة ولكن أن يرفع أصبارهم ودي حطناها في المسائل البحثية المرفوضة أن الشيخ إسلام هيروك علينا أن فيها يعني جبلنا دليلها يعني يبقى هنا في نمر 12-13 معاهم واحدة كمال تابع اللي هي ولا يرفعهما في دعائه يبقى 18 بشرط ماشي ها طب ما عمو مين وراهم الفاول ده ولا لا كل ده في الملف موجود شاء الله هيبقى طب تتكلم ليه اكتب اللي ما صلاش معانا المدرب بيكتب على شان ما يباش اربع داي او نص ساعة رقم واحد فين ثاني في ذلك نزعف فعله صلى الله عليه وسلم في قدرات الجمعه المستسقي ولانه كان إذا خطب أو طبعا داع مختسقين الجمعه اللي بعديها قال لهم حوالينا ودع علينا عشان القصه اللهم على الايه ااا آآ آآ الاكام و آآ و و الشجر الشجر نعم ودوتم الاول تاني زي بعضه ولا انا ما فاتت مني المفروض ما ابصش ولا اقول ايه ولا اي حاجه كاني ما بس زي بعض عشان مشترك في المؤامره برضو ولا نزاع في ذلك فعليه صلى الله عليه وسلم من خطبة الجمعة المستسكين كان إذا خطب أوما وأشار بإصباعه عند ذكر دهي ودعائه وأمان الناس ولا يستحق رفو اليدين في الخطبة قال الماجد بيدعى وفاق الملكية والشفعية وغيرهم وقال الشيخ الأصح أنه مكروه وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه بأصبيع إذا دعى طبعا أصبع دي وإصبع فيها 12 وكه إذا دعا رأى عمارة بشور بن مروان ونفع يديك الخطبة فقال قلب حبار هاتين اليدين قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة رأى مسلم وغيره ها؟ <تصفيق> لا اه السباق دي تبدلناه ولا المره اللي فاتت واحد ساعه يوم الخميس يرفع الابهام ساعه بيقول له ابهامي منين فهمت بسال ما هو طبعا مش قلنا كنا في معسكر تو لسه انا في الاوائل كده اوف ده بيس هيطلع يا عم لا انا مش دعوه قال لا لازم تدخل ما قدش ابدا ان انا اخطب ورفعت ايدي جامد في بالي بقى ده عرفت حكم قمحه العمر سمعت عنه كنت لسه ابتدي يا طيب بقى يا هزاني عملت فيها ايه وقالت ايه وترفع ايدك وتعمل وقال اخبقت ودخلتهم في بعض طيب ما قلت خطبت انت وخلطت بس ان ده بالتعليم يعني بس ده معا من الغلطة يعني الفرق بين المنهك ده و المنهك بتاعنا ان احنا بنعلم الاول و ايه ونضرب وبعدين فيطلع اخطأ قليلة بقى بتطلع اخطأ قليلة مش اساسي غير ما ايه اخطب اخطب وخلاصة نغط معك في, الم... في المعنى وفي الشكل وفي التصرفاته بعدين ايه ولو ان طبعا الواحد ما بينساش الاخطاء اللي غير فيها انما مش مزبوط لاني بتتعلم في الناس ودي شريعة يعني خطط الجمعة دي شريعة مهمة منفعش ان واحد يطع يجرب فيها وبعدين تاني واحد تاني بدأ يخطب برضه قال الخطبة الاولى ولا ايه الشيخ الدريسي دخل بعد الخطبة الأولى الشيخ الدريسي دخل بعد الخطبة الأولى ارتفك وبعدين بقى شعرف يعمل ايه عاد الخطبة تاني الأولى الزبط هي هي نفسك كلمات منهم ده اللي فاكروا وقال وافتاكروا وقال انما كان هيقول ايه تاني فعهد الخطبة نفسها نفس الكلمات ونفس الألفاظ ونفس الحديث بالآله ومشاره وكل عاد بقى الناس مستغربة وهو ده إيه ده الشريط بأهم صح إنه إظهر ما أخيش فايلة إظهر طريقة المشاكل قديمة هي اللي صح من ذلك طبعا اتضح إن المشهورة غرت من نأمة مش ماشية معاك هي صحة بس مش معاك إزاي ماشي وعن يخطب من صحيفات يعني يباح مش يعمل يستحب أيو يباح عن يخطب من صحيفات قدراتي في الصلاة من مصحف وإن قرأ آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل في السجد وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه وإن تركه فلا حارج يبا هنا وأن يخطر من صحيفة دية معطوفة على إيه الدعاء المعين يعني يباه الدعاء المعين ويباه أن يخطر من صحيفة واضح يبا هنا 22 يباح الدعاء المؤين وأن يخطوه من صحيفة 23 ها قلنا 22 يبقى 23 و 24 قال في المدعوة ينزل مسرعا دينمرا 25 سنقول الدناهم كم واحدة حسين عالدناهم 15 علشان ايه يعني ما يستوعبوش كل الايه المسائل دي ما هم الزاد بس يعني يوم الخميس بياخد الزاد بس فانا بضيف لهم حاجات بس طبعا لو ضفت حاجات كتيره ابو عقلهم يعني ما يستوعبش فالدينامو من الايه المهمات جمعنا 15 ل 25 ولسه ما خلصناش 25 عايز تقول بقى وانقرى آية السجدة تبقى 620 او خلي دي عشان في واحد تبقى خمسة وتبقى وينزلوا مسرع ستة وعشرين اللي هي في التعليق لما واحد وتبقى وينزل مسرع ستة اللي ما عندوش الحشية يبقين الكلام ده يكتبوا في كراسة الله ويذربنا بالخوارز على قله الذين ساقموا في جموع الاجازه اتباعهم نصا نصا يعني نص الايمان يعني قاله ابن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شروطها ايمان إذا كان خرجون بتاويل السائل وتقدم ذكر صحتها حتى الفساق والائمه الجائذين والفجار عند جمهور اهل العلم وطبعا الامام احمد زعلان من المبتدعه ما بيحبش الصلاه ورا قال له ابو يصلي معهم الجماعه ويعيدوها وراهم يبقى كده ايه دي 26 سنة من سنة الخطبة طبعاً سعوده ونزوله من أجل الخطبة فدخل معاها يعني. أرسلت رسالة بخصوص ضرورة التأخير يتأخر هو اخرس قال لي ديني خبر و متاخر عرفته متاخر خلاص لانه ما جاءش والعذر العذر انك تقول هتاخر اقول لك اه ولا لا مش تتأخر وتقول انا متاخرت انت انا عارف انك بتاخرت ما ادري انا قرات او بدعي ترفع اليدين في الدعاء لا كراها ولا بداية من اللي لا كراها ولا بداية بالنسبة للإمام يعني إذ كان أصدق على الإمام في خطبة البمعة فلأنه مواردش على النبي صلى الله عليه وسلم بل داعا ومن يرفع واسمعنا الحديث بتاع مين اللي قال قبح الله أتيه اليدين ها؟ مين عمارة. عمارة لما رأى رشرة من الروايب فده وصف السنة فده حديث حديث مرفوعه انه نسبه الى النبي بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ده بدعة اكتبت ما في جلسة الاستراحة ازم ربيهم من المؤامرات ويقول لي 85% هنا لا هو يقول ايه قال لقوم ان قيل لي ان فلانا اسى عليك ومقام الفتى على الذل عاض اي انا عاوزك بيذل إيه الظلّ؟ إيه الظلّ؟ إيه الظلّ؟ يا طب؟ إيه الظلّ يا <تصفيق> <تصفيق> طب؟ ما تعرفش؟ مال بس لك كيف هو؟ مين بيقول إيه؟ طب نكمل بس الورقة دي ونشوف ما السنة في جلسة الاستراحة الدعاء والسقوت ولو قلنا الدعافة يجوز رفع اليدين كل ده ان شاء الله مجاب عليه أو يعني أعطي للإجابة حي يشوف حضر بها الإجابة لله. كيف يقول البغوي وغيره باستحباب خط من خطبة بقوله استوفر الله ليه لكم إذا لم يتمن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلتزمون أي لفظة أن يثبت هو قال إنه هنا بيقول إيه يا سيدي وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفاء يبقى إزاي نبيش دليل بقى ضروري فيه دليل بس هو إنه مذكرش الحديث يعني إيه الحديث وفين وبتاعه إنما ابن يعني طبعا مش في زاد المعات ولكن طبعا كان يعتمد طريقة الاختصار لأنه لو قاعد يناقش كل مسألة ويناقش المسائل اللي فيها خلاف من العلماء الملقيم يعني بزاد المعاد ونهما غير كده كان بيختصر ونزيد الكتاب كله يعني مع أنه بيقول بيذكر أحوال النبي وسننه وأفعال وصلى الله عليه وسلم طبعا وده يغل مجلدات كتيرة لو ناقش كل مسألة ونناقش الدين كل يناقش كل حاجة يعني يجيب السيرة الأول والنبي صلى الله عليه وسلم وعث حتى تكلم على, على قبل ما يبعث حتى وعن أزوابه وعن العسيان والأسوم والتواب يعني تكلم حاجات كتيرة فكان يختص فضروري فيه وده زي ما تقول إيه التفسير تفسير, تفسير للوعد يعني ايه بيختموا باستغفار فقال يقول استغفر الله لي ولكم حاجه زي كده قالوا عملوا اكثر علي متابعه العمل فيه في الاسلام طيب هنا بقى عاوزين نسال عالم واذا راف الخوال تعلبانين فاقاموا فيه الجمعه اجازه تباعهم نص ليه الخواج بالذات لأنهم خرجوا عن الإيمان وخرجوا على أه أه خرجوا عن آه عن الإيمان ومن اجتمع عليه فلعل يعمليهم خصوصية أو لحاجة زي كده زي منهم بيكفروا و يعني الناس بعملوا مشيئا ها أيه أيه ماشي аляke� dar duene. Bezak normalazak ma afasrari rapzak ulerinak nis 돼z Bigar Laborator iligone. Ak wirakур zudera, nieko erau akwar uwu. Akwar mäxamu voru... Es zela eta berater denunten ingaan. يكون ماس بدعيتهم غير مكفر يعني الخوارج بدعيتهم غير مكفر إنما الرافضة بسلام تحضر الخضراء بس ما تستمعش تأخذ معك باز محديد جدا وتروأ الخطيب الخوارج أعلى حتى الخضراء أسوأ ناس أسوأ ناس لا المعتزلة أسوأ منهم والله أعلم من الاعتقاد يعني أنه من جهة العمل تعال خارج قاتله عمل على كل حال يعني مسألة الخوارج يكتبها الإسلام وضع اللي أريد أن نشوف التفصيل يعني مين, مين المبتدع لأنه طبعا يحتاج تفصيل كتير بقى كنت أصلي عند الشيخ فلان أنا خايف يكون في حاجة بعد كده مش لطيف ولا حاجة أرغب عند الشيخ الدليسي فرآني لم أرفع يدي عند الدعاء الدعاء بتاعيبها فين عادل ها في وا اسماء ايه يعني هو بيدعي عشان ما فنهاني عن ذلك وامراني ان ارفع يدي طيب حاجه جميله جدا في احلى كده حاجه ايه اللي بيدعي الامام الامام اللي الامام ما ارفعش ايديه ما الماموم ما يمنعه من رفع في الدعاء رفع اليدين فلا يمنعهم عن رفع اليدين شئين نعم قال <تصفيق> المأموم لا يوفى إلا في النوازل <تصفيق> يعني في النوازل يوفى عيده أثناء دعاء الجمال فغير النوازل يسيب الإيمان يده وما رفعش هو عيده قال كده أطلنا النص. أطلنا النص أنا بس بأفرق يعني بأكد على الفتوة ما قال ايه في النوازل بس يعني معناه في غير النوازل ما تليفونك بيرن لا هل في النوازل لا يعني هات النص احسن ممكن في الصوارف في الصوارف يعني... اكتب يا ابني اخت اكتب. اكتب عشان التكمان لسه في سنه اولى بالأول كنا ننجل الإعداد دلوقتي بقى خلناك أولى رأيناك وهنا بقى الصمتان ها أيوة أولى تسقينا أنه كان على الطبق أومى عند ذك الله وأمان الناس ولا يستحبوا رفع اليدين في الخطبة قائد المجد بدعة وفاقة الملكية والشفاية وغيرهم الظاهر ده هو طوعا يحتمل أن يكون للإمام والمأمور ولكن هو كان الكلام قبله كله على الإيمان فالظاهر والله أعلم أنه على الإيمان هتلاينا المص هتلاينا المص كده رائع انت هنا بني اللي من فصل الصمن ده بتاع ده بيكهربني من الجسم فيه كهربا جان ده كله ممسك حاجة معدنة على حاجه ثانيه ولا ايه؟ والرا منكر وواحد مش عارف شوف كده هاتوا ثاني رجعوا قاف الا من الله كم رفع اليدين في الدعاء اثناء خطبه الجمعه لا يشعر رفع اليدين في خطبه لا للامام ولا للمؤمنين لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ذلك ولا خلفاؤه الراشدون وطبعا كان لكن لو استسقى في خطبه الجمعه شرع له وللمؤمنين رفع اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبه الجمعه رفع يديه ورفع الناس ايديهم وقد قال الله سبحانه قد كان لكم في رسول الله واسه حسنا أما التأمين من المأمومين على دعاء الإمام في الخطبة فلا أعلم به بأساً بدون رفع صوت وبالله التوفيق يبقى هنا أوثق ما عندنا الآن أوثق ما, ما, ما عندنا إنما نرفعش لحد ما يجي كلام تاني أوثق ما عندنا إنما نرفعش لحد ما يجي كلام تاني بالنسبة معذبني دهوا بيات يا ترى ده سرت يا حرام كنتش عذبتهم كل مره امتحنوا صعب جدا وقرص البروفيسور يعني هو بيقرأ منها، هو مش لازم يقرأها كلها، مش لازم يقرأ القرى كلها، بيقرأ منها، ولو طرأها كلها سمع الخطبتين في شمانة برد، بس كان بيقرأ منها عاجات كتير إيه السبعة اللي انت كهفين إسلامي إيه السبعة دي الواحد. واحد يعني يعني الحشة واحد بيزيرها طيب هنا بقى السيدة بيقول وفعل يدي حالة دعاء في الخطبة بيقول بيقول تقدم الكلام على الدعاء في قدر الجمع ومن أقل الأقوال فيه السنية وهو مضر الرجحان وقد اختلف الفقهاء في رفع في حكم رفع اليدين أثناء هذا الدعاء وذلك على ثلاثة أقوال القول الأول أنه مكروه في غير دعاء الاستسقاط والمشروع الإشارة بالإصبع وهذا هو الصحيح من الوجهين عند الحنابلة شاية الإسلام بن تيمية رحمه الله أي شجاء في الاختيارات ويكره للإمام وفر يدي حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا القول الثاني أنه بدعة في غير دعاء الاستسقاق والمشروع لإشارة بالإصبع وهذا منسوب لأكثر الملكية والشفعية وبه قال بعض الحنابلة القول الثالث أنه مباح ومطلقا وهذا منسوب لبعض الملكية وبه قال بعض الحنابل الذي في الحنابلة الإمام. كل ده في الإمام يعني جائز عداء للإمام يبقى قول إنه بدعة قول إنه مقروب وقول إنه إيه مباح وطبعا يعني القول بالبدعية وقول بالكرارة على طريقة شيخ الإسلام مفيش ما فيش تعارض بينه بيدعة مقروب لأن مش كل البدعة عنه محرمت البدع عنده مكروه البدع المكروه تغلب على التزام سنة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا نصفها بالسنية يدل على ايه انه فعلها احيانا ولم يلتزمها فديجي انت تلتزم يعني الدعاء سنة انما تلتزم بعد كل صلاة ادي بقى الإيه؟ الاشكال طيب، فين بقى الناس يعملوا إيه؟ ها؟ لا، عايزين على الناس ولا عندك ضمير شوية في البحث؟ الإبهام والحاجات دي موجودة هنا؟ ستبع من قال برفع اليدين؟ قال، الأصل في الدعاء الأصل في الدعاء رفع اليدين أو العلم الرفع رفع اليدين الاختصاص بالمانع يحتاج إلى دليل اختصاص هذا الوقت بالمانع يحتاج إلى دليل ماشي وهل هذا يؤثر على حال المأموم وحال استماعه ودوره صاوتوا وتقولوا فقال لا نؤثر بدليل فعله في الاستسقاء لانه لو كان فيه كانوش إيه مكانش هو رافع رافع في مكار ما كانش وكانش امن ما رفع الايمان نفسه رفع في الاستسقاء هو المؤمنين بقى يعني هو الشيخ لما بيسال يرفعه في الاستسقاء طب كان يرفعه في الاستسقاء يعني ايه اللي يمنعهم من غفر غيره مع ان هذا مستحق في الدعاء ايها فارس ده الايمان الايمان كمان ده على الايمان لان الايمان ليه خصوصيه قائره وطبعا فعل هذا انما ما وردش ان المؤمنين ما فعلوش ما ثبتش يعني ده ده قول اللي إيه اللي على المسألة قاله هو ثبت في الإيمان الإيمان ليه قصوصية قطعة وحكيت رفع ليه السبابة أو سبحة دي برضو اختصاص يعني الخطبة ما هيش حال عاما واحد بيدعي في دعاء عادي بيرفع السبابة ولا بيرفع اليدين فهل ما فيش ما يمنع يعني منه كان يرفعها في الصلاة الإمام والمأموم والمأموم جميعا يرفع يدين في الدعاء في الصلاة فما يمنعه يرفعها في الخطبة والصلاة الإنصط فيها والسكون والقنوة هموا بالخطبة السكوت دا كويس طبعا لأننا متورعين أن تقولوا الصلاة الواعي كويس اه بعد الامام تصراع ما فيش كل الايه يتصارع في في الخطبة. في الصلاه ماشي في الخطبه فيها نظر لأن ليه خصوصيه ليه خصوصيه الامام ليه خصوصيه في الخطبة وإلا مثلا يدي بأروا الإبلا يدي ضرروا من الإبلا إذا كان يلتفتش ما يلتفتوش عايزة أرس أحكي لكم الحديث بتاع الاستثقاء النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به تبركا بإيه؟ بحديث النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر دعاء انه دعاء واستبشارا باجابه الدعاء وحالات كثير قال عمر بن المؤمنين رضي الله عنه قال اصابت الناس اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فدع الله لنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وما نرى في السلام في السماء قزعة مفيش ولا حت السحبة فوالذي نرسي بيده ما وضعها سار الصحاب الجبال لا أستحق عليهم زي الجبال ثم لم ينزل عن من صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهد من المال وغارق الله لنا فرفع يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده في ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينات مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهران ولم يجد أحد من ناحية إلا حد دخل الجود فأت المدينة فيش عليها مطر والباقي كله إيه؟ المطر حوالينا ولا علينا صلى الله عليه وسلم wala na ultesena sena di taidna ahna sena no no ورلنا ايه الصلاه اليدين وبعدين ها وبعدين جمعه اليدين الجنائز مش كده ولا ايه والاستسقاء ما هي من والاستسقاء ما فهم شي حاجة كتير يعني. تقوم الأكاديمية سنة أو إمتى يعني ليس ممكن التقويم الأجديب لا مش من باب يعني إثنان إظهر القيمة يجب. أو الإقامة ويجب معاني كثير المعوج يقوم يعني يعدى وممكن يقوم يعني يجعل له قيمة أو تقدر له قيمة يقوم يقدر له قيمة ده اسمه تقويم مش تقييم. تقويم قويم بكذا يعني قدر بكذا القيم يقوم بكذا تعني انت تقوم بكذا يعني لو انجهت مثلا مجرتك اليومية مثلا